أَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 119. ومن يتق الله يجعل له مخرجا 110. ويرزقه من حيث لا يحتسب 111. ومن يتوكل على الله فهو حسبه 112. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا 119. وقرسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحظ 110. الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 119. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 110. ذلك أمر الله أنزله إليكم 111. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 110. بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى 112. لينفق سعة من ساعته ومن قدر عليه فَالْيُنْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا تَيَجَّالُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأِنَّهُ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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قر أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله النات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري